ربك لب المرصاد، فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول، فيقول ربي أكرم من، وأما إذا مبتله فقدر عليه رزقه فيقول. يَقُولُ رَبِّي أَهَانَ الْمِكْلابَ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تُحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لُّمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًا دَكًا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيئَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمْ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرًا يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أية النفس المطمئنة ارجعين